بسم الله الرحمن الرحيم اي وق ترى بني حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهن من ذكر من ربهم محدث الا استمعوا الا استمعوا وهم يلعبون لا قلوبهم واسر أَجِئُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ نَذَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضَاث وَأَحْلَن إِنَّ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا تعلمون جَسَدًا جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء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 لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى سيداً خامدين وما خلقنا السماء وآن أرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه ملداً لاتخذناه, من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنتم فاعلين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 يَخْلُقُونَ آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهم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 وَهُنَّ مِن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّ بَعْضَكُمْ لَيُغْوِي بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَكْفَفُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ أَعْجُوبُهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَا يَنذُرُونَهَا وَلَا هُمْ تَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ ذَا وَلَهُمْ مِنْظَرٌ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به 121. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 122. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا 123. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 124. بل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 السْ النَّحَة مِن عَذاابِ رَبّكَ نقُ يَا وَلَناَ كُ إِ كُن ظَالِمِين وَنَبعُ مَوازينَ قِسْطَال يَوْمِ القِيامَةِ فَلاَا تُبلَمُ نَفسُ شَيئ وَإكَانَ مِ قَالَ ان خردا نتينا بها وكفا بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وفرنا الفرقان وضياء وضياء وذكرا المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الساعه مشفق وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم لمنكرون ولقد اتينا ابراهيم رشد من قبل و به عالمين قال نِأَبيهِ وَقَومِهِ مَاذَادِتَّماسِينُ الَّأَتُم مَا غَذِهِ التَّماسينُ الَّ أَُم لَ غَكِفُونقال في ان اثمن اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان كنت واللوم مدبرين فجعلهم ذو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 على روسهم لقد علم تماما اولئك ينطقون قال افتعبدون غير دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افلكم وما تعبدون من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 وَنَجَّنَاهُ لوطَ إِلَ الأرضَِِّ بَكْناَ فيِيهَا إ الأضَِِّ بَكناَ فيِي غَالعَانَمين وَهَابِنَا لَهُ إحاقَ وَعقُوبَ نَافِلَ وَكَُّ جَعلنا صَانح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 ومساؤا فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا القوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت, إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فَفَهَمْنَاهُ رَسُولَيْنِ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَبًا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ على قرية جوج و ماجوج وهم من كل وهم من كل حدب ينسلون وتقترب الوعد الحق فاذا يا شاخصة بالصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 في سَ وَهُم في مشْتغَة فصُم خَالدُ لا يحزُنهُ لفَزَع مكبَوتَتَلَقهُم بملَائكَ وَتَتَلَقهُم بملَ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 ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها ذا لبلا غلقوم عبيد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 تُلْكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ